بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثاني من كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة للإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي تتم تباب صفات الحروف وألقابها وعلنها الثاني والثلاثون الحرف المهتوف وهو الهمزة ثم سميت بذلك لخروجها من الصدر كالتهوع فتحتاج إلى ظهور صوت قوي شديد والهتف الصوت الشديد يقال هتف به إذا صوت وهو في المعنى بمنزلة تسميتهم للهمزة بالجرسي لأن الجرس الصوت الشديد والهتف الصوت الشديد فسميت الهمزة بذينك لشدة الصوت بها وقوته وذكر بعض العلماء في موضع المهتوف المهتوت بتاءين قال لأن الهمزة إذا وقفت عليها لانت وصارت إما واوان وإما ياءان وإما ألثان الثالث والثلاثون الحرف الراجع وهو الميم الساكنة سميت بذلك لأنها ترجع في مخرجها إلى الخياشيم لما فيها من الغنة ويجب أن يشاركها في هذا اللقب النون الساكنة لأنها ترجع أيضا إلى الخياشيم للغنة التي فيها الرابع والثلاثون الحرف المتصل وهو الواو وذلك لأنها تهوي في مقرجها في الفم لما فيها من اللين حتى تتصل بمقرج الألف قال أبو محمد فهذه أربعة وثلاثون لقبا للحروف قد بيناها وشرحناها وكل واحد من هذه الألقاب يدل على معنى وفائدة في الحرف ليس في غيره مما ليس له ذلك اللقب وبقيت عشرة ألقاب تمام أربعة وأربعين لقبا لقبها بذلك الخليل بن أحمد في أول كتاب العين جعل ألقابها عشرة مشتقة من أسماء المواضع التي تخرج منها الحروف الأول من العشرة الحروف الحلقية وهي ستة العين والحاء والهاء والخاء والغين والهمزة فهذه الحروف تخرج من الحلق نسبهن إلى الموضع الذي يخرجن منه وهو الحلق فقال فيهن حلقية ولم يذكر الخليل معهن الالف لأنها تخرج من هواء الفم وتتصل إلى آخر الحلق فلما لم تقتصر في خروجها على الحلق دون الفم لم يذكرها مع حروف الحلق. الثاني الحروف اللهوية وهما حرفان القاف والكاف سماهما الخليل بذلك لان نسبهما إلى الموضع لأنه نسبهما إلى الموضع الذي يخرجان منه وهو اللها واللهاه ما بين الفم والحلق. الثالث الحروف الشجرية وهي ثلاثة أحرف الشين والضاد والجيم سماهن الخليل بذلك لأنه نسبهن إلى الموضع الذي يخرجن منه وهو مخرج الفم قال الخليل الشجر منفرج الفم أي منفتحه وقال غيره الشجر مجتمع اللحيين عند العنفقة الرابع الحروف الأسلية وهي ثلاثة الصاد والسين والزاد سماهن الخليل بذلك لأنه نسبهن إلى الموضع الذي يخرجن منه فلما كن يخرجن من طرف اللسان وطرف اللسان أسلته نسبهن إلى ذلك الخامس الحروف النطعيه وهي ثلاثة الطاء والدال والتاء سماهن الخليل بذلك لأنه نسبهن إلى الموضع الذي يخرجن منه فلما كنا يخرجن من نطع الغار الأعلى وهو سقفه نسبهن إليه السادس الحروف اللثوية وهي ثلاثة الضاء والثاء والذال سماهن الخليل بذلك لأنه نسبهن إلى اللثة لأنهن يخرجن منها واللثة اللحم المركب فيه الأسنان السابع الحروف الزلقية ويقال الزلقية والذولقية وهن ثلاث الراء واللام والنون سماهن الخليل بذلك لأنه نسبهن إلى الموضع الذي يخرجن منه ومخرجهن من طرف اللسان وطرف كل شيء زلق. قال أبو محمد وجدت في بعض نسخ كتاب العين للخليل رحمه الله حروف الزلق را لام نون فا با مين ستة جمعتها أنا في هجاء نمر فبل ويجمعها أيضا قولك ميل فنبر وإن شئت قلت فر من لب وفي هذه الحروف حكمة وذلك أنه لا توجد كلمة خماسية من كلام العرب إلا وفيها من هذه الحروف فإذا أتت كلمة خماسية ليس فيها شيء من هذه الحروف فليست من كلام العرب فهذا أصل سفهم الثامن الحروف الشفهية ويقال الشفوية وهي ثلاثة الفاء والباء والمين سماهن الخليل بذلك لأنه نسبهن إلى الموضع الذي يخرجن منه ومخرجهن من بين الشفتين فنسبهن إلى الشفة التاسع الحروف الجوفية ويقال الحروف الجوف جمع أجوف وهن ثلاث الألف والواو والياء وهي حروف المد واللين المتقدمة الذكر سماهن الخليل بذلك لأنه نسبهن إلى آخر انقطاع مخرجهن وهو الجوف وزاد غيره معهن الهمزة لأن مخرجها من أقصى الحلق وهو يتصل بالجوف العاشر الحروف الهوائية وهن الجوف وقد تقدم ذكرهن وشرحهن فذلك أربعة وأربعون لقبا بتكرير لقب واحد فاعرف هذه الصفات والألقاب واختلاف معانيها وأحكامها وطباعها فلولا اختلاف الصفات الحروف ومخارجها وأحكامها وطباعها التي خلقها الله جل ذكره عليها ما فهم الكلام ولا علم معنى الخطاب، ول كانت الأصوات ممتدة لا تفهم من مخرج واحد وعلى صفة واحدة كأصوات البهان. فصل. قال المازني إن, إن الذي فصل بين الحروف التي أُلِفَ منها الكلام سبعة أشياء: الجهر والهمس والشدة والإخاء. والإطباق والمد والليم قال لأنك إذا جهرت أو همست أو اطبقت أو شددت أو مددت أو لينت اختلفت أصوات الحروف التي من مخرج واحد قال فعند ذلك يأتلف الكلام ويفهم المرافق قال ولو كانت المخارج واحدة والصفات واحدة لكان الكلام بمنزلة أصوات البهائم التي لها مخرج واحد وصفة واحدة لا تفهم فهذه حكمة جبل الله عليها هذه الحروف في أصوات بني آدم لتخرج بهذه الصفات عن جنس أصوات البهائم لأن أصوات البهائم لا اختلاف في مخارجها ولا في صفاتها ولذلك لا تفهم فباختلاف صفات هذه الحروف في الفاظ بني آدم واختلاف مخارجها وتبايل طباعها فهم الكلام وظهر المعنى القائم الذي في نفس المتكلم للمخاطب وعلم المراد قال أبو محمد وإذ قد ذكرنا صفات الحروف وصباعها وألقابها فلنذكر الآن مخارج الحروف حرفا بعد حرف ونذكر مع كل حرف ما يليق به من ألفاظ كتاب الله تعالى مما في اللفظ به إشكال أو فيه بعض صعوبه على اللسان فيتحفظ القارئ منه عند قراءته ويأخذ نفسه بالتجويد فيه وباعطائه حقه وإخراجه من مخرجه والله المستعان على ذلك كله فيجب, فيجب أن تعلم أن للحروف التي تألف منها الكلام ستة عشر مخرجاً للحلق منها ثلاثة مخارج باب الهمزة الهمزة أول الحروف خروجا وهي تخرج من أول مخارج الحلق من آخر الحلق مما يلي الصدر وقد ذكرنا أنها من الحروف المجهوره ومن الحروف الشديدة وهي من الحروف الزوائد ومن حروف البدل وبينا جميع ذلك وغيره من صفاتها ومعانيها فيما تقدم ذكره وذكرنا استثقال العرب لها وكثرة تغييرهم لها وأنها لا صورة لها في الخط تثبت عليها فيجب على القارئ أن يعرف جميع ذلك من أحوالها وطبائها فيتوسط اللفظ بها ولا يتعسف في شدة إخراجها إذا نطق بها، لكن يخرجها بلطف ورفق. لأنها حرف بعد مخرجه فصعب اللفظ به لصعوبته ولذلك لم تستعمل العرب همزتين محققتين من أصل كلمة ولا توجد همزة مضغمة في همزة إلا في قليل من الكلام فإذا أخرجها القارئ من لفظه برفق ولطف، ولم يتعسف باللفظ بها فقد وصل إلى اللفظ المستحسن المختار فيها فقد حكي عن حماد بن زيد أنه قال رأيت رجلا يستعدي على رجل بالمدينة فقلت له ما تريد منه فقال إنه يتهدد القرآن قال فإذا المطلوب رجل إذا قرأ يهمز يعني أنه كان يهمز همزا متعسفا فيجب على القارئ ألا يتكلف في الهمزة ما يقبح من ظهور شدة النبر بنبرة الصوت وأن يلفظ بالهمز مع النفس لفظا سهلا فقد قال أبو بكر بن عياش صاحب عاصم كان إمامنا يهمز مقصده، فأشتهي أن أسد أذني إذا سمعته يهمزها إذا سمعته يهمزها يريد أنه كان يتعسف في اللفظ بالهمز ويتكلف شدة النبر سيقبض لفظه بها. فصل منه، قال أبو محمد، وينبغي لقارئ القرآن أن يتقيد في نفسه تجويد اللفظ بالهمزة المليئة بين بين، فيخرجها بين الهمزة المحققة والحرف الذي يجيء بها إليه نحو الهمز نحو الهمزة الثانية في قوله تعالى قل أو قل أو نبئكم. أولقي أيذا إن أرفتا جاء أمة شهداء إذ وفاكم في قراءة نافع ومن تبعه على تخفيف الثانية في ذلك من كلمة ومن كلمتين فيلفظ بالهمزة المضمومة بين الهمزة المضمومة والواو الساكنة وبالمكسورة بين الهمزة المكسورة والياء الساكنة وبالمفتوحة بين الهمزة المفتوحة والألف نحو أنذرتهم وجاء أحدهم أعني الهمزة المفتوحة الثانية فإذا كانت الهمزة المفتوحة لينت بأن أبدل منها حرف غيرها لفظت بالحرف الذي هو بدل من الهمزة خالصا لا يشوبه غيرها نحو الهمزة الثانية من قوله تعالى السفهاء ولا ويا سماء وقلعي تلفظ بهما وشبههما في موضع الهمزة الثانية بواو خالصة مفتوحة فيصير لفظك بقوله تعالى السفهاء ولا بمنزلة لفظك بقوله عز وجل ألا إنهم هم السفهاء ولكن الأول أصله همزتان والثاني أصله همزة وواو وواو مفتوحة واللفظ واحد وكذلك إذا كانت الأولى من الهمزتين مكسورة والثانية مفتوحة فإنك تبدل من الهمزة المفتوحة ياء خالصة إذا قرأت بالتخيف نحو من الشهداء ينطضل وبالفحشاء ين تقول. وشبهه تلفظ بها كما ترى في الخط بياء مفتوحة محطة وإذا كانت الهمزة الثانية مكسورة والأولى مضمومة كان لك في تخفيف الثانية وجهان إن شئت نحوت بالثانية إذا لينتهى نحو الياء على حكم حركتها وإن شئت نحو الواو على حكم ما قبلها نحو من يشاء إلى صراط ولا يبشوا داو وإذا ما دعوا وشبه فإن كان القارئ يحقق الهمزتين في ذلك كله حققهما في لين ورفق فصل منه ويجب على القارئ أن يتحفظ بإظهار الهمزة إذا ضمت مفردة أو انكسرت لأنها في نفسها ثقيلة والضمة والكسرة ثقيلتان. فيصعب على اللسان اجتماع ثقيلين فالتحفظ بإظهار اللفظ بها واجب لا سيما إذا كان بعدها كسرة أو قبلها أو يكون قبلها ضمة وهي مضمومة نحو قوله تعالى والأرض أعدت والحجارة أعدت إلى بارئكم فصل منه وإذا كان في الكلمة همزتان ملينتان قبلهما همزة محققة وجب على القارئ أن يتحفظ باللفظ بذلك فيأتي بالمحققة بلفظ سهل غير متعسف ثم بالملينة الأولى بين الهمزة المفتوحة والألف ويبدل من الملينة الثانية ألفا فيشبع المد لذلك ويطوله وذلك في قراءة نافع ومن تبعه عليه وذلك, وذلك نحو قوله آمنتم به وآمنتم له في ثلاثة مواضع في الأعراف وطاها والشعرات وآلهتنا في الزخرف وكذلك إن وقع اجتماع ثلاث همزات من كلمتين نحو جاء للوط وجاء لفرعون مثله فإن كان مما يحقق الهمزتين حقق الأولى والثانية في لص ورفق وأتى بعد ذلك بألف عوضا من الهمزة الثالثة الساكنة فصل من وإذا, كان وإذا كانت الهمزة الثانية من الهمزتين مكسورة وأصلها السكون أبدلت منها ياء خالصة في قراءة من خفف الهمزة نحو أئمة لا تجعلها مثل آيذة وآيف بين الهمزة والياء إنما تبدل منها ياء محظة مكسورة لأن أصلها السكون لأنه, لأنه جمع إمام على أفعل وأصله أأمم ثم اعل بالإضغام وإلقاء حركة الميم الأولى على الهمزة الساكنة فصارت مكسورة فأبدل منها ياء خالفة مكسورة في التليين في سيجب على القارئ المجود لقراءته أن يفرق في لفظه بين آيفكا وايمه فيأتي بالثانية من آيفكا وشبهه إذا لينا بين الهمزة المخصورة والياء السافنة ويأتي بايمه إذا لين بياء مكسورة خالصة لأن الأولى أصلها الكسر والثانية أصلها السكون والساكن من الهمز إنما حقه من التليين البدل فصل منه ويجب على القارئ إذا وقف على الهمزة وهي متطرفة بالسكون أن يطلب اللفظ بها وإظهارها في وقفه لأنه لأنها لما بعد مخرجها وضعفت وأتت في آخر الكلمة وذهبت حركتها للوقف وضعفت للسكون صعب إظهارها في الوقف وخيف عليها النقص فلا بد من إظهارها عند الوقف والتكلف لذلك نحو أسوأ ويستهزئ فإن كان قبلها ساكن من حروف المد واللين صعب اللفظ بها في الوقف أشد مما قبله فيجب أن تظهرها بالوقف وتتطلب باللفظ نحو الوقف على السراء والضراء وسوء وشيء ويضيء وشاء وجاء ويشاء فإن كنت تروم الحركة كان ذلك أسهل قليلا من وقوفك بالسكون وإن كان الساكن قبل وإن كان الساكن قبل الهمزة غير حرف مد ولين فهو أصعب في صلب الهمزة في الوقف إذا كنت لا تروم الحركة نحو قوله تعالى دث ملء وشيء وسوء فاعرف هذا. هذا كله وتحفظ منه في وقفك وإن لم تتحفظ من إظهار الهمزة في هذا وفي وقفك كنت حاذقا حرفان ولاحنا في ذلك ولأجل ولأجل صعوبة طلب الهمزة في الوقف قرأ هشام بن عمار عن ابن عامر بتليين الهمزة المتطرفة في الوقف خاصة ووافقه على ذلك حمزة في المتطرفة وانفرد حمزة بتليين الهمزة المتوسطة في الوقف خاصة وقد أفردنا لحكم قراءتهما في تليين الهمزة المتطرفة كتابا معللا بينا فإن كانت الهمزة المتطرفة مفتوحة بعدها تنوين حسن الوقف عليها وظهرت بغير تكلف لأنها تبدل من التنوين ألفا فتظهر الهمزة لأنها تصير غير متطرفة إذ بعدها حرف وذلك نحو قوله في الوقف ملجأ وأسماء وماء وشبه فصل منه وإذا كانت الهمزة مكسورة وقبلها حرفان مشددان وجب أن يتحفظ ببيان الهمزة لأن المشدد ثقيل وتكرره وتكرره ثقيل والهمزة ثقيلة والكثرة ثقيلة لا سيما إذا كان المشدد من حروف العلة فهو اثقل فيجب التحفظ بإظهار لفظ الهمزه برفق ولين لاجتماع المشددين وتوالي الكسرتين على ياء مشددة وهمزة متطرفة وذلك كله ثقيل وذلك نحو قوله ومكر السيء ولا يحيق ولا نظر ولا نظير له ألا ترى أن حمزة لما رأى ثقل ذلك قرأ بإسكان الهمزة وهي قراءة ضعيفة لا تحسن إلا على نية الوقف على الهمزة فإن كانت الهمزة مضمومة وقبلها حرف لين مشدد وقبله حرف آخر مشدد وبعد الهمزة همزة أخرى كان ذلك اثقل وأحوج إلى بيان الهمزة الأولى وتخفيف الثانية لتكرر الثقل وذلك نحو قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا باهله فيحتاج القارئ إلى أن يأتي بالمشددين قبل الهمزتين متمكنين ظاهرين ثم يأتي بالهمزة المضمومة محققة ظاهرة متمكنة في اللفظ بلين ورفق ثم يأتي بعد ذلك بهمزه ملينة بين الهمزة المكسورة والياء الساكنة أو بين الهمزة المكسورة والواو الساكنة على ما ذكرنا في الهمزتين إذا كانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة واذا لفظ القارئ بهمزه بعدها الف فلا يغلظ لفظه بذلك وليخرجه مرققا سهلا نحو امن وآخر واتى المال وشبهه يقاس على هذا ما شاكله من الهمزه وقد تقدم ذكر أصول القراء واختلافهم في الهمز وتليينه وحذفه وبدله وتحقيقه وغير ذلك من أحكامه في غير هذا الكتاب فلا حاجة بنا إلى ذكر ذلك وكذلك ما شابهه فليس هذا كتاب اختلاف وإنما هو كتاب تجويد الفاظ ووقف على حقائق الكلام وإعطاء اللفظ حقه ومعرفة أحكام الحروف التي ينشأ الكلام منها مما لا اختلاف فيه أكثر. باب الهاء الهاء تخرج من مخرج الهمزة من وسط المخرج الأول من مخارج الحلق والهمزة قبلها في الرتبة. وإن كانتا من مخرج واحد وقد ذكرنا أن الهاء حرف خفي ضعيف وأنها من الحروف المهموسة ومن الحروف الرخوة ولولا الهمس والرخاوة اللذان في الهاء مع شدة الخفاء لكانت همزة وكذلك لولا الجهر والشدة اللذان في الهمزة لكانت هاء إذ المخرج واحد وإنما فرق بين هذه الحروف في السمع اختلاف صفاتها وقوتها وضعفها ولولا ذلك لم يختلف السمع في حرفين من مخرج واحد ومن اجل قرب الهاء من الهمزه ابتلت العرب من الهاء همزه ومن الهمزه هاء فقالوا ما واصله ماه وأصل ماه مو ثم اعل وقالوا وقالوا للصباهير وإير وقالوا, وقالوا لقشور الراس إبريا وهبريا وقالوا, وقالوا أيا فلان وهيا فلان وهرقت الماء وأرقت، وإياك وهياك فالحروف تكون من مخرج واحد وتختلف صفاتها فيختلف لذلك ما يقع في السمع من كل حرف وهذا تقارب بين الحروف من جهه المخرج وتباين من جهة الصفات وتكون الحروف من مخرجين وهي مختلفة الصفات فهذا غاية التباين إذ قد اختلفت في المخارج والصفات وتكون من مخرجين متفقة الصفات فهذا أيضا تقارب بين الحروف من جهه الصفات وتباين من جهة المخرج فافهم هذا فعليه مدار الحروف كلها ولا تجد ولا تجد من مخرج واحد متفقة في صفات البت، لأن ذلك يوجب اتفاقها في السمع فلا تفيد فائدة، فتصير كأصوات البهائم التي لا اختلاف في مخارجها ولا في صفاتها، فلا بد أن تختلف الحروف إما في المخارج وإما في الصفات. فإذا أتت الهاء وبعدها ألف وجب أن تلفظ بها مرققة غير مغلظة كما تلفظ بها إذا حكيتها في الحروف فقلت شين ها وذلك نحو هؤلاء وها أنتم وهذا لا تفخن الهاء بل تأتي بها في لفظك مرققة غير مغلظة ولا ممالة ولما كانت الهاء حرفا خفيا وجب أن تتحفظ ببيانها حيث وقعت وإذا تكررت من كلمتين كان البيان لذلك آكد لتكرر الخفاء ولتأتي الإضغام في ذلك لاجتماع المثلين وذلك نحو فيه هدى والله هو السميع العليم فاعبدوه هذا إن الله هو الغني عند الله هو خير في رحمة الله هم لا تتخذوا آيات الله هزوا وشبهه كثير فيجب التحفظ فيجب التحفظ ببيان في درج القراءة للعلل التي ذكرنا وكذلك إذا تكررت الهاء في كلمة فالتحفظ بإظهار الهائين واجب على القارئ لتكرر الخفاء واجتماع المثلين وذلك نحو قوله بأفواههم وجباههم وأغشيت وجوههم ويلهيهم الأمل وإلهه هوى ففكت وجهها من بعد إكراههن وظل وجهه ووجوههم مسودة وشبهه كل هذا يجب على القارئ المجود للفظ تلاوته أن يبينه في درج قراءته ويتحفظ منه فإن سكنت الأولى من الها وجب إظهار الادغام والتشديد وبيان الها المشددة فإن كان قبلها حرف مشدد كان آكد في بيان المشددين لا سيما إن كان الحرف المشدد الأول حرفا مجهورا قويا نحو أينما يوجهه لا يأتي بخير أصله يوجهه ولذلك كتب في المصحف بها أين مع الادغام فلما سكنت الهاء الأولى للشرق أضغمت في الثانية وكذلك هاء مشددة يجب بيانها نحو فمهل فمهل الكافرين أنطهر ووهاجا فلما جهزهم وشبهه فإن كانت الساكنة من كلمة أخرى وهو موضع واحد في القرآن تنوي على الأولى الوقف ولا تضغمها في الثانية وإنما وقع ذلك في هاء السكت نحو قوله ما هلك عني الاختيار ألا تضغم الهاء الأولى الساكنة في الثانية وأن تنوي عليها الوقف وقد أخذ قوم في ذلك بالإضغام والتشديد وليس بمختار لأنه يصير قد أثبت هاء السكت في الوصل وذلك قريح فصل منه وإذا وقعت الهاء قبل حاء أو بعدها وجب إظهار الهاء والتحفظ بها لتمكن خفائها مع الحاء إذ هي قريبة المخرج من الحاء وهي أضعف من الحاء للخفاء الذي في الهاء وذلك نحو قوله فسبحه ليلى فسبحه وإذبارا فإن لم إن لم يتحفظ بإظهار الهاء صارت مع الحاء التي قبلها بنفر حاء مشددة فتنضغم في الحاء التي قبلها لقوة الحاء وضعف الهاء وقرب المخرجين فيغلب عليها لفظ الحاء لقوة الحاء وقرب مخرجها فتصير, فتصير إلى أن تقرأ بما لا يقرأ به أحد وكذلك قوله وما قدر الله حق قدره واتقوا الله حق تقاته فتحفظ ببيان الهاء لئلا تزداد خفاء عند الحاء أو تصير مدغمه في الحاء وذلك. وذلك كله خطأ فالتحفظ بها لازم وإذا وقعت الهاء بين ألفين وجب بيانها لاجتماع ثلاثة أحرف خفية نحو بناها وسواها وضحاها فإن كان قبل الألف الأولى هاء كان البيان لذلك كله آكد لاجتماع أربعة أحرف خفية نحو منتهاها وكذلك يجب, وكذلك يجب أن يتحفظ ببيان الهاء إذا لاصقها عين قبلها أو بعدها، لأن الهاء تقرب من مخرج العين. فيخاف على الهاء أن يتغير لفظها للخفاء الذي فيها ولقرب مخرج ما يلاصقها من مخرجها ولأن العين أقوى من الهاء بكثير وذلك نحو قوله كالعهم وفبايعهن ويهرعون وشبهه وسنذكر هذا في حرف العين إن شاء الله تعالى باب الألف الألف مخرجها من مخرج الهمزة والها من أول الحرف. لكن الألف حرف يهوي في الفم حتى ينقطع مخرجه في الحلق فنسب في المخرج إلى الحلق لأنه آخر خروجه وقد ذكرنا أنه حرف خفي شديد الخفاء إذ لا علاج على اللسان فيه عند خروجه إنما هو حرف اتسع مخرجه في هواء الفم ولذلك قيل له هوائي وهاون فإذا لا فقته همزة لم يكن بد من تمكين مده ومده إذا كانت الهمزة بعده آكد نحو جاء وشاء وكذلك يمد إذا كان بعده ساكن مشددا وغير مشدد وزيادة تطويل المد ونقصه فيه على حسب ما ذكرناه في غير هذا الكتاب مع اختلاف عن القراءة عن القراء ولا تقع الألف إلا ساكنة أبدا ومفتوحا ما قبلها أبدا ولا يبتدا بها أبدا ولا تكون إلا بعد حرف متحرك فهي منفردة بأحوال ليست غيرها وأكثر ما تقع زائدة وهي من أكثر ما يقع زائدا من حروف الزوائد ولا تقع أصلية إلا منقلبة عن غيرها من واو نحو قال أو ياء نحو كال أو همزة نحو سأل ومن سأة وتكون زائدة وهي عوض من نون ساكلة أو سنوين فيجب على القارئ أن يعرف أحوالها وصفاتها وان يلفظ بها حيث وقعت غير مفخمة ولا ممالة ولا يميلها إلا برواية ولا يغلظ اللفظ بها إلا برواية ويلزم في لفظها التوسط أبدا حتى ترده الرواية إلى إمالة أو تغليم وهذا مذكور في كتب اختلاف القراء في الإيمالة والفكس وما هو بين اللفظين باب العين العين تخرج من أول المخرج الثاني من مخارج الحلق الثلاثة مما يلي الفم. وقد ذكرنا أنها من الحروف المجهورة الرخوة ويقال ويقال إن فيها بعض الشدة فهي حرف قوي والعين مؤاخية للهمزة والعرب تبدل من الهمزة عينا ومن العين همزة ويقولون أديت فلانا على فلان وأعديته وموت زؤاف وزعاف وأردت أن تفعل وعن تفعل فيجب على القارئ أن يتحفظ بلفظ العين ويعطيها حقها من الحلق فإن تكررت كان بيان ذلك آكد لقوتها وصعوبتها على اللسان نحو قوله تعالى أن تقع على الأرض وينزع عنهما وفزع عن قلوبهم وتطلع على قوم نطبع على قلوبهم وشبه ذلك وذلك البيان لهما لازم والتحفظ بإظهارهما واجب لصعوبة اللفظ بحرف الحلق منفردا فإذا تكرر كان أصعب لأن اللفظ بالحرف المكرر كمشي المقيد وكمن يرفع رجله ليمشي فيردها إلى الموضع الذي رفعها منه وذلك تقيه وإذا وقع بعد العين الساكنة غين وجب بيان ذلك لقرب المخرجين ولأن اللفظ يبادر إلى ادغام العين في الغين ولأنهما من الحلق جميعا وذلك نحو قوله واسمع غير مسمع فصل منه وإذا سكنت العين واتت بعدها هاء وجب التحفظ بإظهار العين لئلا تقرب من لفظ الحاء وتندغم فيها الهاء فتصير كأنها حاء مشددة كما قالوا في معهم محهم فأبدلوا من العين حاء وأدغموا الهاء فيها على ادغام الثاني في الأول لأن الحاء مؤخية للهاء في الهمس ومخرجاهما متقاربان وذلك نحو قوله ألم أعهد إليكم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها و فبايعهن وكلا لا تطعه والتحفظ في هذا وشبهه بإظهار لفظ العين وإخراجها من مخرجها واجب وكذلك إظهار الهاء بعد العين لازم بيانها لأنك إن لم تهتم بذلك قربت العين من لفظ الحاء لأن البحة التي في الحاء تسرع إلى اللفظ بالحاء في موضع العين مع الهاء لقرب الحاء من الهاء في وبعد العين من الهاء في فلا بد من تمكين لفظ العين في اللفظ وإخراجها من تحت مخرج الهاء لأن الهاء متقدمة في المخرج على العين باب الحاء الحاء تخرج من مخرج العين المذكور وهو المخرج الثاني من الحلق فهي بعد العين وهو حرف مهموس رخو ولولا الجهر الذي في العين لكانت حاء، وقد, وقد قال الخليل بن أحمد لولا بحة في الحاء لأشبهة العين يريد في اللفظ إذ المخرج واحد والصفات متقاربة ولهذه العلة لم يتألف في كلام العرب عين وحاء في كلمة أصليتان لا توجد أبدا إحداهما مجاورة للأخرى في كلمة إلا بحاجز بينهما وكذلك الهاء مع الحاء ولذلك قال بعض العرب في معهم محهم فابدل من العين حاء لقرب الحاء في الصفه من العين ولان مخرجهما واحد ولبعد الهاء في الصفه من العين مع خفاء الهاء فلما أبدل من العين حاء لقربها من العين ادغم الهاء التي بعدها فيها على ادغام الثاني في الاول وانما وجب الادغام لانه لا يمكن اجتماع حاء وهاء اصليتين في كلمه متلاصقتين لقرب احدهما من الاخر في المخرج واتفاق صفاتهما فليس بينهما غير الجهر والهمس والقفاء فلولا ذلك لكانا بلفظ واحد والحاء مؤاخية للعين إذ هي من مخرجها ولذلك ابتلت العرب إحداهما من الأخرى فقالوا ضبعت الخيل وضبحت ونزل بحذاه وبعذاه إذا نزل قريبا منه وكذلك تبدل منها الهاء فقالوا مدحه ومدهه وقد كدحه وكدهه فإذا أتى بعد الحاء ألف وجب على القارئ أي يلفظ غير مفخمة كما يلفظ بها مقطعة في حكاية الحروف إذا قال جيم حاء وذلك نحو قوله حاميم الحاكمين ولا حام وشبهي ويجب أن يتحفظ ببيان لفظها عند إتيان العين بعدها لأن العين من مخرج الحاء فإذا وقعت الحاء قبل العين خيف أن يقرب اللفظ من الإخفاء أو من الإضغام لتقارب الحرفين واشتباههما ولأن العين أقوى قليلا من الحاء فهي تجذب لفظ الحاء إلى نفسها ولأنه لا يقع في كلام العرب حاء بعدها عين في كلمة فإذا وقع ذلك من كلمتين ثقل فيجب البيان في ذلك نحو قوله فلا جناح عليهما ولا جناح عليكم والمسيح عيسى وزحزح عن النار وسبهه فإذا سكنت الحاء قبل العين من الكلمتين كان التحفظ ببيان الحاء اكد لأنها قد تهيأت بسكونها للإدغام لأن كل حرف أدغمته في حرف فلا بد من إسكان الأول أبدا ثم تدغم فإذا سكنت الحاء قبل العين قربت من الإدغام فيجب التحفظ ببيانها وذلك نحو قوله فاصفح عنهم البيان لازم وأكيد والتحفظ واجب في ذلك وكذلك يجب أن يتحفظ ببيان الحاء إذا لقيت حاء مثلها لأن الإضغام إلى المثلين أقرب منه في غير المثلين ألا ترى أنه إذا سكن الأول من المثلين لم يجز إلا الإضغام وذلك نحو قوله عقدة النكاح حتى ولا أبرح حتى أبلغ وشبهه فصل منه ويجب أن يتحفظ القارئ ببيان الحاء الساكنه إذا أتت بعدها الهاء لألا تندغم الهاء فيها لقرب المخرجين ولأن الحاء أقوى قليلا من الهاء فهي تجذب الهاء إلى نفسها وذلك نحو قوله فسبحه وإذباره وسبحه ليلة والتحفظ بإظهاره ما جميعا واجب وقد ذكرت ذلك في حرف الهاء وإنما جاز اجتماع هاء وحاء في كلمة لأن الهاء غير أصلي وإنما هي هاء إضمار مفعولة فاعلم باب الخاء الخاء تخرج من أول المخرج الثالث من مخارج الحلق مما يلي الفم وهي حرف مهموس رخو ليس بحرف قوي غير أنها من حروف الاستعلاء فيجب فيجب على القارئ أن يلفظ بالخاء إذا كان بعدها ألف مفخمة مغلظة كما يلفظ بها إذا حكاها في الحروف فقال حاء خاء فيقول الخاسرون وخالق وخائفين وشبهه بالتفخيم وقد رأيت كثيرا من الطلبة يشددون الخاء من الأخ وذلك خطأ فاحش وإنما هي مخففه مكسورة كالباء من الأبد باب الغين الغين تخرج من مخرج الخاء وبعدها وهو آخر المخرج الثالث من مخارج الحلق مما يلي الفم والغين حرف مجهور فهو أقوى من الخاء وكلاهما من حروف الاستعلاء ومن الحروف الرخوة ولولا ما بينهما من الجهر والهمس لكانت الخاء غينا إذ المخرج واحد والصفات متقاربة فيجب على القارئ أن يلفظ بالغين مفخمة إذا وقع بعدها ألف نحو غافر الذنب والغابرين والغاثرين وشبهه ويجب أن يتحفظ ببيان الغين إذا وقع بعدها عين أو قاص لقرب مخرجها منهما لأن الغين في المخرج قبلها قريبة منها والقاف بعدها قريبة منها فيخاف أن يلتبس اللفظ بالإخفاء أو بالإدغام في ذلك فالتحفظ بتجويد اللفظ بها وإعطائها حقها أولى وأحسن وذلك نحو قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وكاد تزيغ قلوب فريق منهم أفرغ وأفرغ عليه قطرة وكذلك يجب تبيين الغين إذا تكررت نحو ومن يبتغ غير الإسلام دينا خوف الإضغام أو الإخفاء لاجتماع المثلين فصل منه وإذا وقع بعد الغين الساكنة شين وجب بيان الغين لألا تقرب من لفظ الخاء لاشتراك الخاء والشين في الهمس والرخاوه وبعد الغين من الشين في الصفة وذلك نحو قوله تعالى يغشى طائفة ويغشاهم إذ يغشاكم النعاس أمنة وتغشى وجوههم النار وشبهه فإذا لم تبين الغين بيانا متمكنا صارت خاء أو قربت من ذلك لما ذكرنا من العلة وكل ما ذكرته لك من هذه الحروف وما نذكره لم أزل أجد الطلبة تزل بهم ألسنتهم إلى ما نبهت عليه وتميل بهم طباعهم إلى الخطأ فيما حذرت منه فبكثره تتبعي لألفاظ الطلبة بالمشرق والمغرب وقضت على ما حذرت منه ووصيت به من هذه الألفاظ كلها وانت تجد ذلك من نفسك وطبعك باب القاف القاف تخرج من المخرج الأول من مخارج الفم مما يلي الحلق من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك والقاف حرف متمكن قوي لأنه من الحروف المجهورة الشديدة المستعلية ومن حروف القلقلة وقد بينا معاني هذه الألقاب والصفات كلها فيما تقدم فأغنى ذلك عن الإعادة وهي قريبة من مخرج الكاف فيجب على القارئ أن يفخم القاف تفخيما بالغا إذا أتت بعدها ألف كما يفعل بها إذا حكاها في الحروف فقال قاف وذلك نحو قوله قالوا وقاموا وكذلك يبينها بيانا خالصا ويفخمها إذا انفردت مستوحة أو مضمومة نحو قليلا وقدمنا وقدور وقولوا وشبهه وإذا وقعت الكاف بعدها أو قبلها وجب بيانها لألا يشوبها شيء من لفظ الكاف لقربها منها أو يشوب الكاف شيء من لفظ القاف نحو خالق كل شيء وكل فرش من, فرش من وخلقكم ورزقكم وتركوك قائما وبكفرك قليلا وشبهه وإذا سكنت القاف قبل الكاف وجب ادغامها في الكاف لقرب المخرجين ويبقى لفظ الاستعلاء الذي في القاف ظاهرا كاظهارك الغنة والاطباق مع الادغام في من يؤمن واحط وذلك نحو قوله ألم نخلقكم تدغم القاف في الكاف ويبقى شيء من لفظ الاستعلاء الذي في القاف واذا تكررت القاف وجب التحفظ بإظهارها نحو ومن يشاطق الرسول ومن يشاطق الله ويوم تشقق السماء وأفاق قال سبحانك وطرائق قدد وشبه التحفظ بإظهار ذلك واجب باب الكاف الكاف تخرج من المقرج الثاني من مخارج الفم بعد القاف مما يلي الفم وهي مهموسة شديدة ولولا الجهر والاستعلاء اللذان في القاف لكانت كافا كذلك لولا الهمس والتسفل اللذان في الكاف لكانت قافا لقرب مخرجهما ولذلك لم يأترف القاف والكاف في كلمة إلا بحاجز بينهما ولا تجد قافا تلاصق كافا من أصل كلمة البتة فيجب أن تلفظ بالكاف إذا كان بعدها ألف غير مغلظة كما تلفظ بها إذا حكيتها في الحروف فقل ق كاف نحو كانوا وكافر وكأين وكافورا وشبل وإذا تكررت الكاف وجب أن تتحفظ بإظهار الكافين لئلا يقرب اللفظ من الادغام لتكلف اللسان صعوبة التكرر وذلك نحو مناسككم وما سلككم وكذلك إن تكررت من كلمتين نحو نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا وإنك كنت من الخاطئين وإنك كادح إلى ربك كدحا وشبه انتهى الوجه الأول من الشريط الثاني من كتاب الرعاية